ان الحمد لله و <تصفيق> ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه <تصفيق> ا ا بعد ه ذ ا المجلس الحادي والعشرون يربي <تصفيق> شبهات صاحب رساله إ ل ى غ ل ت ه التجريح <تصفيق> وكان هذا في ل ي ل ة ا ل ح م ي س التاسع من محرم في ا ل ع ا م التاسع والعشرين من بعد ا ل أ ر ب ع ي ن و ا ل أ ل ف من الهجره وكنا قد وصلنا إ ل ى قول ا ل د ا ع ي ة حسان يعني لماذا لا يستمعون يعني لابي أ إ ص ح ا ق يا اخي ي ع نحن إ ن شاء الله تعالى بحاول الله بتوفيقه ن س ع ى ل إ ج ا ب ة هذا السؤال الذي, الذي طرقه محمد حسان ي على ن ي ع كبير الاستنكار ونقول ي ع ي ن له لماذا يقال للشباب لا تستمعوا او لا ت أ خ ذ و ا دينكم من أ ب ي إ س ح ا ق الحوين ونقول أ و ل ا إ ن التحذير من المخالفين لاصول أ ه ل ا ل س ن ة يعني أ ص ل عظيم من أ ص و ل د ع و ة أ ه ل الحديث والاخر القبض منه ثنايه هذا الدين من أ ن يدخل فيه ما ليس منه فليس بيننا وبين ا ل أ ش خ ا ص شيء يعني ولا ع ل ا ق ة لنا بشخص أ و ب ا ل ح ي ا ة ا ل ش خ ص ي ة مثلا لابي اسحاق الحويني او لمحمد حسان ولا دخل لنا في شؤونهما فنحن لم نتكلم عنهما أ و عن غيرهما يعني ا ل أ م و ر تتعلق تتعلق ب أ ش خ ا ص ه م ا و إ ن م ا ا ل أ م و ر تتعلق بدينهما وبدعوتهما ولولما للدعوة يتصدر يعني لم يذكرا ل أ ق و ا ل المخالفه لوصول أ ه ل السنماء ما تعرضنا لهما وكما يعني سئل قتاده <تصفيق> قال له عاصم ا ل أ ح و ل يا أ ب ا الخطاب هذه الفقهاء ينال بعضها من بعض فقال له يا أ ح و ل يعني رجل ا ت د ع ب د ع ة فيضطر كي يحضر خير من أ ن يكف عنه <تصفيق> و إ ن خ ط و ر ة ا ل د ا ع ي ة الواعظ <الداعية تصفيق> وانا اسف أن, أقولها ان اقول هذا عنه رغم انتسابه ل ع ل الحديث <تصفيق> ولكنه هو الذي رضي لنفسه من هذه ا ل م ك ا ن ة <تصفيق> أ ن يكون واعظا لا عالما ربانيا تؤخذ منه العقيده ويؤخذ منه المنهج الصحيح حين انتساب الداعيه الواعظ ابي اسحاق الحويني إ ل ى منهج اهل الحديث ليس شفيعا له في ان ينسب إ ل ى أ ص و ل أ ه ل الحديث من ن ا ح ي ة ا ل ع ق ي د ة ومن ن ا ح ي ة المنهج ا ل ث ل ف ي و ك ا ن من رجل انتسب الى علم الحديث وكان من كبار اهل البدع وعلى سبيل المثال ل ل ح ق في زماننا هذا عبد الفتاح أ ب و غ د ة <تصفيق> يعني إ ل ى حد ما له ي ع ن ي خ و ص ك ث ي ر ة وله له اجتهاد في علوم الحديث والعلل <تصفيق> وهو كوثري جهني عنيف ومن أ ش د عتاث اهل البدع <تصفيق> في حرب منهج ي آه منهج أهل منهجي في السلف ي والأخر منهج الصالح يعني م ط ا ع م ه في ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ا ن ي وفي غيره من ا م ة ا ل س ن ة ي ع ن ي م ع ر و ف ة وانه م ت د ا و ل ة ولقد رد عليه العلماء السلفيون وممن رد عليه ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى في اكثر من موضع وكذلك ل ل ع ل ا م ة مقبل ابن ه ا ب ي رحمه الله تعالى بعض الردود عليه الردود نقول و يعني في إ ي ج ا ب إ ن أ ب ا إ س ح ا ق الحويني قال ف أ ص و ل أ ه ل الحديث و ا ل أ ث ر فيما يلي من هذه النقاط أو أخرى لقوله يعني الحويني بعبارة إن يعني ا ل أ ص و ل ا ل ب د ع ي ة التي وقع فيها أ ب و إ س ح ا ق الحويني <تصفيق> يعني تتلخص فيما ي ل أ و ل ا هو يقول بتكثير المصر على المعصيه <تصفيق> و ل م يتراجع عن ذلك س ف نجهز هذا إ ن شاء الله تعالى فيما يلي <تصفيق> ثانيا يرفع شعار الخوارج ا ل ع ط ر ي ي ن من القطبيين الحزبيين فيما يتعلق بتوحيد الحاكمين وهذا يعد أ ص ل ا مستقلا خالف ا فيه أ ب و إ س ح ا ق أ ص و ل ا المنهج السلفي ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ل ث ة يطعن في بعض ا م ة المنهج ا ل س ل ث ي في هذا الزمان بطعون ف ا ج ع ه لا تصدر من ث ل ف ي ا ل ب ت نعم ا ل ن ق ط ة ا ل ر ا ب ع ة يصرف بلا توريه ة ن ببدعه الموازنات ويدعو إ ل ي ه ا ويؤصل لها ا ل ن ق ط ة ا ل خ ا م س ة ترك في كثير من خطبه ودروسه م ث ل ه القصه ففي اكثر من درس او في اكثر من خ ط ب ة له يبني كلامه او ي ك س ر من الاستشهاد بالقصص دون الاثار والاحاديث و ه د ي س م ا يعني م م ي ز ة أ و س م ة م م ي ز ة و ف ا ر ق ة نعم بين الثلاثيين وبين القصاص ويدخل ع ن ي ي في هذه ا ل ن ق ط ة ك ث ر ة استشهاده بالتعليمات ا ل ع ق ل ي ة دون ا ل آ ث ا ر والسنن وهذه سنه من سناب ت اهل الكلام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> في مسألة ا ل ن ق ط ة ا ل س ا د س ة سلك مسلك الخوارج ا ل ق ا ع د ي ة في التهيج و ا ل إ ف ا ر ة وتزيين الخروج للخوارج الحركيين فقط تعليم ا ل ن ق <تصفيق> ط ة ا ل س ا ب ع ة ي ن د ح أ ه ل البدع الظاهرين وبالخصوص أ ص ح ا ب الغلو في التكفير ويثني عليهم <تصفيق> وينصح بهم به <ويويلهم> ويواليهم و ل ا ة ظاهره <تصفيق> يعني هذا ب إ ي ج ا د وقد يعني تظهر لنا بعض النقاط ا ل أ خ ر ى يعني في خلال ربنا إ ن شاء الله تعالى قد نذكرها في حينها وسوف نشرع في بيان أ و في إ ث ب ا ت هذه النقاط وفي الرب عليها وهي يعني قد يعني قد فقد تتداخل نرد على ن ق ط ة ومن خلال هذا الربط ندخل في الرد على ن ق ط ة أ خ ر ى على حسب ما يقتضي المقام <تصفيق> مسألة <تصفيق> <تصفيق> في م س أ ل ة تكفير ا ل م ف ر عن مافي نقول أ و ل ا إ ن ابا إ س ح ا ق ا ل ح و ي ن س ؤ ا ل ن ا في د ر س ن وبعنون ا ش ر و ط العمل الصالح <تصفيق> هذا السؤال و أ ج ا ب بهذه الاجابه بعض أ ه ل العلم يقولون بكفر فاعل ا ل م ع ص ي ة ا ل م ص د عليها و أ ن ا ل ت و ب ة شرط كي يعود مسلما كي يعود مسلما من, من جديد فاجاب أ م ا الرجل المصد على ا ل م ع ص ي ة وهو يعلم أ ن ه ا م ع ص ي ة فهذا مستحل وهذا كفره ا ل ظاهر كان يقول الربا يقول أنا ولكن هذا هو حرام لكنني س أ ف ع ل هذا و ا ل ا ل ن ك ن هذا هو مسلسل فيكو فلن ت ت ح ل ث عن هذا الرجل <تصفيق> ا ل س ؤ ا ل أ ن ا ج و ج ي إ ل ي ه واضح ولم ي ف ا ل عن ايه عن حكم المستكبر أ و عن حكم المستحل و إ ن م ا سئل عن ه ذ ا عن حكم المصر على ا ل م ع ص ي المعصية في ع ق ي د ة س ل ف الصالح لهم حكم واحد لا خلاف فيه بين بين ا ئ م ة السلف و أ ن المصير على ا ل م ع ص ي ة ليس بكافر و إ ن م ا هو فاسق يسمى بالفاسق الملي ولم يقع ب ه ذ ا لا في الاستحلال ولا في كفر ا ل إ ب ا ء والاستكبار إ ذ ا مات مصرا على المعصيه و الله عز وجل <تصفيق> فكان المنتظر إ ن كان الحويني على منهج أ ه ل الحديث و ا ل أ ث ر كما يدعي أ ن يجيب بنحو هذه ا ل إ ج ا ب ة التي أ ن ا ذكرتها الان آ ن وأن و أ يستشهد ببعض ق ل السلف الأمر ل أئمة كما بيان هذا ا في سوف يأتي آ <تصفيق> حتى يبين للسائل ما س أ ل عنه <تصفيق> هل السائل ا ل آ ن س أ ل ه عن أ ي شيء عن الذي أ ص ر على م ع ص ي ة <تصفيق> وهل تشترط ا ل ت و ب ة في حقه حتى يعود مسلما هذا س ؤ ا ل واضح ليس فيه <تصفيق> ليس فيه اجمال وليس فيه لكف ولم يتعرض الان السائل, السائل في سؤاله <تصفيق> الى المستحل ف ل م ص ل ح ة من ولماذا يقوم ا ل ح و ي ن في هذه ا ل إ ج ا ب ة ب أ ن يسوي بين المصر والمستحل <تصفيق> مهما يحكم على المصر أن بالكفر على وان يضرب مثالا فيه اجتباه يعني لماذا هذا التلبيس وكما يعني قال بعد ذلك في الموضع الاخر وهو التراجع ا ل أ و ل المدعى له في درس له أ و في خ ط ب ة في تفسير ص و ر ة الامثال نعطي يعني الجزء السادس يعني بدلاً من أ ن يقول يعني اني أ خ ط أ ت و أ ع ت ذ ر عن تكفير المصر ع ا ل م ع ص ي ة أ و يعني يبين شيئا من أ ق و اقوال ل من أ ا ل ث ل ف في ه يعني بيان هذا ا ل أ م ر أ ف ر ع ل ي على التلبيس و أ ص ر على أ ن يسوي بين ص و ر ة المستحل وبين صوره ا ل م س ت ك ب ي ن الصوره المصر فقد جعل ا ل ث ل ا ث ة ص و ر ة واحده فقال مدعيا ان ا ل ع ب ا ر ة التي ذكرها في شروط العمل الصالح هي ت ع ب ا ر ة ا ل م ج م ل ة وكان الواجب عليه على من اشتبه عليه ا ل أ م ر أ ن ي أ ت ي ه و أ ن يستدين منه هذا المجمل هكذا الدعوه شروط العمل الصالح لم تكن مزمنا ولم يكن فيها إ ج ا ب ة ص ح ي ح ة عن سؤال السائل ل أ ن السائل س أ ل ه عن المصر لم ي س أ ل ه عن المستحل ولم ي س أ ل ه عن المستبد ف ا ل م ش ك ل ة في إ ج اجابته ب ت نعم إ فيها تلبيس و أ ش ك ا ل لأنه يعني أ ح ا ل السائل عليه على ي ه ع ل م س أ ل ة أ خ ر ى السائل ما س أ ل عنها وما وضحت في سؤاله فبلبل أ ذ ه ا ل اليه المستمع فقال في شرح أ و في ن ظ ر ة في س و ر ة الامثال <تصفيق> ن انما إ غرهم إنما غرهم عباره سمعوها مع ما أ ر ا ه من القرائن <تصفيق> الظاهره من صور القرض سمعوا مقالي هي أ ن ن ي قلت إ ن ا ل ن ص ر مستحل ثم غرت مثلا فقلت لو قال رجل ان الله عَزَّ وَجَلَّ حرم الربا ولكني ياكله فهذا كافر لا إ ش ك ا ل في كفره هذه ا ل ع ب ا ر ة التي قلتها قالوا المصر مستحل وهذا لم يقل به أ ح د أ ن ا ما تكلمت عن من هو المصر وما ورد في كلامي ا ص ل ر تعريف المصر لكن إ ذ ا كان ك ل ا م مجملا هو ذا الكلام هو ذا كلام أ ه ل العلم إ ذ ا ورد كلام المجمل ثم ورد بعده, ورد بعده مثل فينبغي أ ن نرد الكلام المجمل للمثل لان الامثال م ل ليست من بابه ا ل إ ج م ا ل لما هي م ب ي ن ة ولذلك يضربها الله عز وجل ت ب ي ي ن الكلام قال عمرو بن مره إذا سمعت مثلا سمعت ورده ب ق ي ت على نفسي لان أ ن ل ل وجل يقول على ه عز و... بقيت ف نفسي س ي بقيت على على نفسي لأن الله عز وجل يقول وتلك ا ل أ م ث ا ل نضربها للناس وما يعقبها إ ل ا العالمون فكل ا ل أ م ث ا ل من باب مبين ف أ ن ا إ ذ ا قلت إ ن المصر مستحل وهذا كلام مجمل ثم قلت مثال حتى أ ب ي ن معي الكلام الصادق <تصفيق> إ ذ ا قال رجل إ ن الله حرم ر ب الزنا أو حرم ا أ و حرم العقوق او حرم أ ي شيء لكني ف ع ل ه فهذا واضح أ ن هذا حبه ر ل ب ا ء أ ن ه ي أ ب ى لكن ما قلت ل و هو مصر ف ح ي ن إ ذ أ ب ي ن بغض ا ل النصور في غ ا ي ة الجلاء وفي غ ا ي ة الوضوح المصر ليس هو الذي يفعل الذنب ويكرره ولو م ر ا ر ا إ ل ا تكليل الذنب لا يدل على ا ل إ ص ر ا ر ويدل عليه احاديث كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيها ربنا من حديث ابي ه ر ي ر رضي الله عنه ع ن د مسلم قال الله عز وجل أ ذ ن ب عبدي ذنبا قال رب إ ن ي أ ذ ن ب ت ذنبا ف ا ذ ك لي فقال الله عز وجل علم عبدي أ ن له ر ب ي غ ر ا ل ذ ن وياخذ بالذنب ثم أ ذ ن ب ذنبه فقال رب إ ن ي اذنبت ذنبه فاغفر لي فقال الله علم عبدي أ ن له ر ب يغفر ا ل ز ن ب و ي أ خ ذ بالذنب غفرت لعبدي ثم أ ذ ن ب ذنبا فقال مثل هذه ا ل م ق ا ل ة كما يعني ظهر لكم هذا الكلام أ ن ه يعني ما زال ما يصر على ان يقول إ ن المصر هو المستحيل هو يدعي أن يعني أن أن التصريح ببيان المصر يبرئه من عهده ة من ع د ة ا ل ت س و ي ة بين المصر والمستحب وهذا يعني بلا شك خلط يعني ل أ ن ه أ و ل ا كما يعني ذكرنا كان كان يجب عليه أ ن يتوقف عندما قاله السلف فالسلف عرفه المصر كما س ط ياتي بكذا وكذا وحكموا عليه ب أ ن ه من أ ه ل ا ل م ل ة وليس م ن إ م ا كفار فكان الواجب عليه ان ينقل كلام السلف في بيان تعريف المصر وفي حكم عليه ثم بعد ذلك يعني من أراد أن يبين من أن فتكون أراد صورة المستحل فتكون في يعني في كلام اخر او يعني يظهر ع ن ي ي للمستمع الفروق ا ل و ا ض ح ة بين المصر وبين المستحلي ولكنه كما ذكر هو يعني يعترف ن ي ي ع انه قال ان المصر مستحلي ي ك ن ه ق و ل انها مستحين عبارة、مستحل. ما تعني أ ن ي أ ك ف ر الذي يصر على ا ل م ع ص ي كيف هذا طب لماذا س م ي ت و بالمصر ان كنت أ ن ت لا تكفر ا ل مصر لماذا تصر عليه ي على ن ي ع ت س م ي ة ه المستحل بالمصر يعني ما هذا للتلبيس <تصفيق> ثم أنا ضرب مثالا هو ي ع ن ي أ ن احسن أ ا ل أ ح و ا ل يعد من باب المشتبهات نعم ي ع ن ي سأقول إن المثال الذي ضربه إ ن أ ح س ن الظن به هو يعني من باب المشتبه الذي يحتمل ع د ة معاني ولكنه أ ر ا د أ ن يحمله على معنى واحد فقط من هذه المعاني ا ل ب ا ط ل ة وتركه للمعاني ا ل أ خ ر ى التي فيها, يعني فيها حق و... وفيها باطل و... <تصفيق> و ج ن ي بدون يعني, بدوني <تصفيق> يعني, أن يعني أن حتى يعطي لنفسه لي الفرصه يعني لشيء من التراجع <تصفيق> حيث انه قال لو قال رجل إ ن الله حرم الربا ولكني أ ك ل ه فهذا كافر لا اشكال في كفره يعني هكذا جزم بغير ش ك ن ان من يقول هذه ا ل ع ب ا ر ة كافر هذه العبارة بلا شك يعني هي ك م احسن بين أ نظن ق ل إ ن ه ا م ح ت م ل ا ولكنها في ظاهرها يعني أ ب ع د من أ ن تكون في المستقل استحلالا اعتقاديا أ و بمعنى آ خ ر لا تكفي في أ ن نجزم على قائلها بأنه إيه؟ قد استحل استحلالا اعتقاديا <تصفيق> وما قلنا الان سوف يظهر اكثر لما ننقل الان او نذكر اقوال اهل العلم في تعريف المصر وفي تعريف المستحل وفي تعريف المستبد <تصفيق> فقال ق <تصفيق> ابن ل ا ل أ ث ي ر في ا ل ن ه ا ي ة ت غريب الحديث <تصفيق> ما أ ص ر من استغفر أ ص ر على شيء و ص ر إ ص ر ا ر ا إ ذ ا لازمه وداومه و ث ب ك عليه و أ ك ث ر ما يستعمل في الشر والذنوب يعني من أ ت ب ع الذنب بالاستغفار فليس بمصر عليه و إ ن تكرر منه ف ق ا ل الجرجاني في التعريفات ا ل إ ص ر ا ر و ا ل إ ق ا م ة على الذنب والعزم على فعل مثله جاء في لسان العرب في بيان ما لا ا ل إ ص ر ا ر قال ابن السكين إ ن ه ا ع ز ي م ة م ح ت و م ة وهي م س ت ق ه من أ ف ر ر ه على الشيء إ ذ ا أ ق م ت عليه ودمت عليه و م ن ه قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون و يعني اذا عزم على ان يمضي في المعصيه ولا يرجع عنه وقال المروزي في تعظيم قدر ا ل ص ل ا ة حكى الشالنجي اسماعيل وابن سعيد انه س أ ل أ ح م د بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده إ ل ا أ ن ه لم يترك ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والصوم هل يكون مصرا من ك ا ن في ذ ه حاله قاله مصر مثل ومثل قوله لا يزني الزاني <تصفيق> <تصفيق> وهذا واضح من كلام ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن المصر على ا ل م ع ط ي ة يقيم على ا ل م ع ط ي ة ويطلبها بجهده يعني يعني وما ك ت ف ى فقط مثلا ب ا ل إ ي يعني ش ب ا ل إ ق ا م ة عليها لو أ خ ذ ي أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب المبالغ فيها ل أ ن ه قال ب ج ه د ي من أ ج ل أ ن يصل إ ل ي ه إ ل ى تحقيق وتكرار إ ل ى هذه الموقف اهتموها أ ي ض ا في التعريفات ا ل س ا ب ق ة من أ ن المصر هو الذي, هو الذي عزم على فعل ا ل م ع ص ي ة و أ ق ا م وثبت عليها ولم يتراجع و ل منها يتم بل أ د ى أ ن يتوب منها ولم ي أ ت ي حتى بشرط الندم أ وما ندم ي على ن يندم ي ما ع ا ل م ع ص ي ة و إ ذ ا دعي إ ل ي ه ا أ ج ا ب إ ذ ا قيل لو تعالى ك ن ت ز ن ي قال يا هلا يا مرحبا و إ ذ ا قيل له تعال كي تضع أ م و ا ل ك في البنوك و ت أ ك ل ا ل ر ب ة قال يعني مرحبا مرحبا لا أ ر ف ض ذلك و م ص ر وما ا ي ع ن ي قيل إ ن ه مجرد كرر الذنب فقط فهو فليس ا ل إ ص ر ا ر التكرار يعني <تصفيق> يعني ليس المصر مثلا هو الذي يكرر ع ن ي ي الذنب فقط لا هو يعني يكرر ع ن ي ي الذنب بعزيمه من القلب وثبات ب عليه و ي أ خ ذ ب أ س ب ا ب الجهاد ي ع ن يجتهد أن ي في طلب هذه المعصيه ولذلك ما كان فيه, يعني فيه داعي أ ن يذكر أ ب و إ س ح ا ق ا ل خ و ي ن حديث أ ب ي ه ر ي ر ة في م س أ ل ة تكرار ا ل ذ ن ل أ ن ه ليس ليس ليس موضوع للسؤال ليس موضوع البحث لأنه الزمن على هذا خلافه من ثم ثم ثم ما ليس منصر ترر استخفر ترر استخفر ما ليس دام يتوب إ ل ى الله ت و ب ة ص ا د ق ة في كل م ر ة ولا يعزم بعد ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى بعد أ ن تاب ا ل ت و ب ة ا ل أ و ل ى أ ن يعود إ ل ى ا ل ذ ن في ا ن و ق د ة ا ل إ ص ر ا ر قد انحلت عن قلبي ب ا ل ت و ب ة ا ل أ و ل ى فمن كرر ا ل ز ن ب ولم يتب و وعزم على فعله هذا و مصر أ م ا من كرر الذنب مع ا ل ت و ب ة في كل م ر ة فهذا ليس مصر في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى التي تعرض فيها أخوين لهذه المسألة <تصفيق> م الرجل ذ ا ا ق هو قال ا ل المصر على ا ل م ع ص ي ة هو يعلم أ ن ه ا م ع ص ي ة هذا مستحل ي وعرف الآن ماذا, ماذا, ماذا ص هو ع المصر الذي نحن عرفناه ا ل آ ن وحكم عليه أ ن ه مستحل ي هذا اتضح لديكم <تصفيق> وقال إ ن فاعل ا ل م ع ص ي ة المصره عليهم وكما قال ا ل إ م ا م أ ح م د يطلبها بجهده ه و يعلم أ ن ه ا معصيه بل <بليشك> يوجد عاصي يعني يحكم عليه ب أ ن ه عاصي لا يعلم أ ن ما يفعله م ع ص ي ة إ ن كان جاهلا فلا حكم <خط> الجاهل فقد لا يطلق عليه اسم العصي ا أ ص ل ا إ ن كان يفعله م ع ص ي ة بجهل ما علم حكم الشرع فيها <تصفيق> هذا ليس عصيا في اغلب ا ل أ ح و ا ل يعني مثلا <تصفيق> إن, كان ان كان في مكان لم يشتهر القول فيه ب ب ي ن حكم هذه ا ل م ع ص ي ة <تصفيق> فوقع فيها وهو لا يعلم انها معصيه هذا ليس بعصي ع ن يعذر ي ن ي ي له حكم جاهل ولكن ما يوجد عاصيا من اوصاف المسلمين لا يعلم ان ما يفعله معصيه فما الفائده من ذكر هذا الشرط وهل من شرط المستحل المستحل ان يقع في الماصي بعد علميه بانه ا مصير هذا ليس شرط المستحيل فابو ا س ح ق هنا في هذه ا ل ع ب ا ر ة الاولى <تصفيق> كانت عبارته بلا شك واضح ة ليس فيها اجمال كما ا د ع ى في توبات او في ت ر ا ز و ه الاول <تصفيق> بل ان عبارته كانت ظاهره في انه يكفر المصر على الماصي <تصفيق> على ما بيناه ا ل آ ن من تعريف المصر فقد عرف المصر ا ل آ ن بنحو التعريفات <تصفيق> التي عرف بها السلف والمصر وحكم على هذا المصر الذي واندى السلف <تصفيق> مصر أنه ر يعني يدل يعني يدل الأمر من المصر وما يعني يعني يجمل اجمل ك ا كما يعني حاول أن يلبس على وكما حاول أن يلبس يلبس في على الكلام هو فصل ب ع ب ا ر ة ص ر ي ح ة وزاد الطين بله كما يقال بالمثال الذي ضربه الذي زاد ا ل أ م ر تلبيسا وجعل كما بينا المصر هو المستحل ه هو وفي المستحل و ن ه ا ي ة ا ل أ م ر يعود كلامه إ ل ى تكفيري المصر ا على ل م ص ع ة المصر ذ ي ي ع ل أنها م ع ي قيل ة وإذا لو ت ك هذه ا ل م ع ص ي ة ق ا ل أ ن المعصيه أ ع أن هذه م ة ولكن ك ما أ ت ر ا لأنها عليها مصر وهو لو تركها لخرج حد ا ل إ ص ر ا ر لو قيل ل و ت ر ك هذه ا ل م ع ص ي ة ثم تركها لم ي ف ر مصرا ل أ ن ه إ ن تركها وتاب منها خرج عن عقدت ة ا ل إ ص ر ا ر أ و ا ل حد ا ل إ ر ا ف ا ل ش ر ط أو ا ل الذي ح د يوضعه حوين هنا هو يصدق على ي المصر الذي لم يكفره السلف ولم ي ح ك م عليه ب أ ن ه مستحل بل ح ك م عليه ب أ ن ه فاسق أ و ب أ ن ه مرتكب كبيره ذ ا كلام مزيدا أقوال الثلاث بيان لك من مصر ونصر في فقه فنقول كتابي الاحكام قال ابن حزم في كتابه الاحكام نقرأ علينا. ولكن ا الظال أننا نقول بالوعيد ما إفطال واحد الحسنات يظن في نقول من ومن قول تزل الخلوج المصبع على عن سيئ ب ا ومعاذ الله ئ ل ذلك ل و نقول ن ن ا بما جاء به النص من ا ل م و ا ز ن ة وذهاب السيئات والحسنات بمعنى أ ن الحسنات تذهب السيئات وبأن من استوت من حسناته وسيئاته أو رجحت حسناته لم ير نارا افضل ولكن من رجح س ي ا د ه وكبائره من مات مصرا فهؤلاء فهؤلاء الذين يخرجون من النار ب ا ل ش ف ا ع ة ولا خلود على و س ل م في النار ولا يدخل ا ل ج ن ة كافرا أ ب د ا وقال أ ي ض ا العلامة خافض الحكمي معارج أحمد في ق ب وقال ل الشيخ خ ا ف ظ أ ح م د الحكمي في معارج القبول, القبول, القبول فقالت الخوارج المصر على ك ب ي ر ة من زنا أ و شرب خمر أ و ربا كافر مرتد خارج من الدين ب ا ل ك ل ي ة لا يصلى عليه ولا يشهر في م ق ا ب ل المسلمين ولو أ ق ر لله بالتوحيد وللرسول بالبلاغ وصلى وصوم وزكى وحج وجاهد وهو مخلص في النار أ ب د ا مع ا ب ن ي ه وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون فبين تحكموني العلامة وحاطب أنما على المصر بأنه بأنه وبأنه أحمد كافر بأنه هذا مخلّب خوارج قول وهذا ما قاله ابو إ س ح ا ق بلا توريه فصرخ ونعيد ونكرر حتى تتضح لكم الصوره جيدا قال في عباره صريحه لا لبس فيها ولا اجمال ولا ا ش ت ب ا ه أ اما الرجل المصر على المعاصيه ويعلم انها معصيه فهذا مستحل وهذا كفره ظاهر هذا واضح في أ ن ي ك س ر هذا المصر الذي لم يحكم عليه التلف بالتكفير بل هذا قول ا ل خ ا ر ج وقد ضرب اللالكائي في كتابه شرح أ ص و ل اعتقاده <تصفيق> <تصفيق> اختياق ما هو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و لان المسلمين لا تضرهم الذنوب التي هي الكبائر و إ ذ ا ماتوا عن ت و ب ة من غير إ ص ر ا ر ولا يوجبوا وإذا ماتوا عن ت و ب ة من غير ا ص ر ا ر لا يوجب التكفير وان ل يوجب التكفير و إ ماتوا من غير توبه يعني المسلمون الذين وقعوا في الكبائر وماتوا بعد ا ل ت و ب ة أو ماتوا على توبة على فهؤلاء إيش لا تضرهما هذه به تابوا منها ولا يعني يوجب ا ل ت ك ف ي ر ك م ان قال ا ل ماتوا بغير ت و ب ة إن م ا ت و م ص ر ي ذي ن على الكباء ف أ ه م إ ل ى الله إ ن شاء ع ذ ب ه م ان شاء, شاء غفر لهم و ممكن له يقرأ ع ل ي ن العلامه <تصفيق> فتوى ا ة ابن وفي ع د الزباله فتوى ا ع المعثين ل سولي العلامة ا م ل ما ح ف م حج المستمر ص المعصية ر ع على ل ا م أو على ارتكاب صغير من الذنوب ف أ ج ا ب ر حجه صحيح إ ذ ا كان مسلما لكنه ناقص ويلزمه التوبه إ ل ى الله من جميع الذنوب لا سيما في وقت الحج التوبة الدعوة تاريخ فاتو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> العلامة ابن العلامة ابن لقاء الباب المكتوح مجلة للحجة وسؤل الاستحلال عبد رشدة أسرى رقم يفر نعم عزيمين عزيمين العبد في الذي ضابط الاستحلال هو أ ن يعتقد حل ما ح ض ر ه الله واما أ م الاستحلال العقلي الفعلي و أ الاستحلال الفعلي ف ي ظ إ ذ ان كان هذا الاستحلال مما يكفر به فهو كافر مرتد فمثلا لو أ ن ا ل إ ن س ا ن تعامل بالربا ولا يعتقد أ ن ه حلال لكنه يصر عليه فإنه إن لا لأنه لا يكفر ولكن يستحله لا لا لو قال الربا حلال يكفر ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله ف ا ن ه يكفر ل أ ن ه مكذب لله ورسوله الاستحلال الشد استحلال فعلي واستحلال ا ل ع ق ل ي بقلبه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا هو ماه واضح من كلام الشيخ ابن ماهن وبينه مستحب من عطيم مصر بينه فرق ولكن أ ب ا إ ف ح ا ق قال المصر هو المستحل بلا, بلا توريد قال المصر هو المستحل فانتم عرفتم ا ل آ ن من هو المستحل الذي يكفر كما ظهر لنا من كلام من وطيمين لنا الشيخ ابن ها ظهر ها ها كيف يستحل بقلبه ماذا هو الله, عز وجل الله يعني ان المستحل استحلالا اعتقاديا ً هو الذي اذا سئل الحكم مثلا ً الزنى والحكم شرب الخمر والحكم الربا قال إ ن هذه الكبائر حلال ليست حراما هذا واضح فليس هو مصر هو قبر قد يكون المستحيل استحلالا اعتقدين ا هذا ما باصر هذه الكبائر بنفسه ا ل ب د ع فهو لم يفعلها اصلا حتى يصر عليها يعني يكون قد يقول المستحل ه ذ ان يقول إ الزنا حلال ولم يزن م ر ة و ا ح د ة في حياته فهو ما فعل المعصيه حتى يصر عليه أ ص ل ا ولكنه أ ص ر على إ ي ش أو, أو, أو معذرة ماذا ع ر ة م ماذا صنع استحلاها بقلبه قال أ ن ا أ ع ت ق د ان الزنا حلال و إ ن ل ا أ ا ذ ن فليست ا ل ع ب ر الان ب ي ش بتعليمه او بوقوعه في ا ل ز ن ب مع إ ق ا م ت ه عليه الوقوع في ا ل ز ن ب مع ا ل إ ق ا م ة عليه هذه م س أ ل ة أ خ ر ى هذه م س أ ل ة المصر الذي أ ر ا د او إ س ح ا ق أ ن يجعلها ص و ر ة واحده ع ه مع المستحيل فأول شيء يعني لبستي ابو إ س ح ا ق بكلامي يعني عن ي علم ن ع ه ذ انه الذي يظهر م عن علم أنه فعل هذا تلبيسا أ ن ه أ ر ا د أ ن يوهم ا ل س ز ج الذين لا د ر ا ي لهم بكلام اهل العلم أ ن المستحل استحلالا اعتقاديا يساوي المصره اصرارا عمليا ه ذ و ض ولذلك ما تراجع به في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى أو م ا ي ع كدعاه ن ي في ا ل تراجعا يصرف لا في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى ولا في هذه ا ل م ر ة ا ل أ خ ي ر ة التي يعني سجلت له بصوتيف في ت ق ر ي ب احدى ً في إ هذه القنوات ا ل ص ض ا ئ ي ة في قناه ا ل ح ك م ة يعني لا يضر يعني الشاهد أ ن ه في إ ح د ى هذه القنوات ا ل ص ض ا ئ ي ة في ف ت ر ة يعني ليست, ليست بعيده ة قد يكون بين كلامه ا ل أ خ ي ر هذا وبين الطراز المدعى ا ل أ و ل حوالي سبع سنوات هو في كلا المرتين يعني في هذا الطراز المدعى في أ و ل م ر ة وكذلك في هذه ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة هو ما أ ت ى بجديد إ ل ا أ ن ه غير شيئا ما ص و ر ة المثال الذي ضربه حتى يوقع ا ل ش ب ه أ ك ث ر في قلب المستمر وحتى يعني يحاول ع ن ي ي أ ن يقرب ا ل ص و ر ة التي ورثناها للمصر ب ص و ر ة المستكبر الذي كفر كفر ا ل إ ب ا ء و ا ل ا س ت ك ب ا يعني, هذا يعني سوف يظهر و ا شاء إن لنا ل ل ه لن ن ق ر أ الان كلامه الذي ادعى أ ن ه تراجع به في هذه ا ل م ر ة ا ل أ خ ي ر ة في هذه ا ل ق ن ا ة ا ل ف ض ا ئ ي ة <تصفيق> هو ا ل آ ن يعني قال خلال هذا الكلام أ ن ا ما خطر ببالي قط يوم من ا ل أ ي ا م أ ن أ ك ف ر فاعل الكبيره وهل هناك من اتهمه ب أ ن ه قد كفر فاعل الكبيره حتى ينفي عن نفسه هذا الاتهام هو بلا شك أن تكسيره المصر على المعصيه يقول ا له دي م أنهم, أنهم ماتوا مصرين فيلزموا من على الإصرار حد يكفر المصر على النعطي أ أن ويكفرش يك... فعل كبير هذا ي ق و ل إ ل ى هذا يعني لا ي ن ف ص ل ا ن فهو ل آ ن ي ح ا و ل أ ن يبرئ نفسه من تكسير فعل كبير ثم يلف م ر ة أ خ ر ى من ا ل ب ا ب الخلفي كما سوف ي أ ت ي ليكفر المصر على ا ل كبير الذي ي ق و ل في ن ه ا ي ة أ م ر ي ك ا تكسير فعل كبير ف يقول ه يعني على م س أ ل ة التكرار انه لا يدل على ا ل إ ص ر ا ر و ا ذ ا يعني لا نخالفه في ثم ب ي ن ثم يعني ذكر ع ب ا ر ة أ خ ر ى في هذا التراجع ل يلبس ى أن سورة ا ل إ ص ر ا ر بسورة الاستحلال الاعتقاد أ ي سقال ر ا ل إ ص ر ا ر عمل قلبي م الان ه ويريد أ ن يقول للسؤال إ ن ا ل إ ص ر ا ر يتعلق أ ص ا ل ه بعمل القلب قبل أ ن يتعلق ب م س أ ل ة فعل الجوارح التي قد يكون يعني فاعلها أو قد يكون قد صاحب هذه الجوارح يعني قد كرر ا ل ز ن ب بجاوره و أ ك ث ر من م ر ة فلا يتعلق هذا ب... هذه الجوارح ب ا ل أ ص ا ل ة و ل ك ن ه يتعلق بعمل ا ل القلب طيب ثم أخذ يعني يفرض يعني ثم كلاما ما أخذ آخره ذكري لنا في ذكري. <تصفيق> حتى قال في قال حاجته حتى هذا ا ل ط ر ا ج المدعى هذا الذي أرسل ارسل إ ل ي وظهر نعم الخطاب ه ذ الذي ا أ ر س ل إ ل ي ه أ ن الرجل مستحيل للربى ا ومجرد أ ن يقال له ا ل ر ب ا حرام يقول والله أ ن ا عارف ان ا ل ر ب ا حرام بس أ ع م ل بس أعمل ا ل ح ا ل ة يعني غلاء وادي فلوس فين ي الى ان قال مش ع ا ر ا ع م ل ي ف أ ن ا مضطر أ ح ط فلوسي في البنك <تصفيق> الله يخسر لي ده نعم ي س ت و ن ي ويعلم أ ن ه حرام <تصفيق> و ب ي أ ك ل الحرام بس بخلاف واحد <تصفيق> يقول أ ن ا عارف ان الربا <تصفيق> حرم والقرآن الربا <تصفيق> والرسول لعنه اكل الربا بس أ ن ا ح ا ك ل الربا يا أخي مزاجي آ ك ل الربا انت مالك أ ن انا أ لا أ ع ت ق د في الدنيا مم. مم. مم. أ ن ا لا أ ع ت ق د في الدنيا انسان ل د ي ا إ ن يستمع مثل هذا الكلام ويتوقف في تكفير هذا, مجر... هذا البني آدم ه ا مستحل هذا مستحل دا دا دا الأمر طبعا هذا المثال م تلبيسا التراجع الذي ل هذا هذا هذا ضربه هذا طبعا ا في د ع الأخير ي خ ا ل ف ا ل م ث ا ل ا ل ذ ي س ك ان ي س ا ان يسالك ان ي ا ل ك ان ا ل ك ان ي س ل ك ان يسالك ي س ر ل ك ا س ا ل ك ا ا ل ك ا ل ك ا ل ك ان يسالك ان ي س ا ل ان ي س ل ان يسالك ا يسالك ان ي ث ق ا ل بعد أ ن ي ر ا ل ك ان ا ل م ان يسالك ا ل ك ان يسالك ان يسالك ان يسالك ان يسالك ان ي س ا ل ن ي س ا ل س ا ل ك ان يسالك ان ي س ا ل كان يقول ا ل ر ب ع أ ن اعلم ه م إ ن ه حرام لكنني س أ أ ك ل ه والزنا حرام لكنني س أ ف ع ل ه هذا بلا شك أ خ ف وطئ من, من هذا المثال ا ل أ خ ي ر كما ق ر أ ن ا لكم فتحوا العلام النوطيني أ ن ه ضرب المثال نفسه حيث إ ن ه ن م قال يعني لو قال هذا الذي يتعامل بالربا ولا, ولا يعتقد أ ن ه حلال ولكنه يصر عليه قال لو قال إ ن الربا حلال لا نم. نم. نعم وقال العلامه ابن و ت ي م ي ن أ م ا الاستحلال العملي فينظر إ ن كان هذا الاستحلال مما يكفر به فهو كافر مرتد ثم ب د أ يبين ا ل ش ا ر ق فمثلا لو أ ن الانسان تعامل بالربى ولا يعتقد أ ن ه حلال ولكنه يصر عليه فإنه لا يكفر إن لأنه لا يستحله ولكن يستحله هذا لا لا لو قال إن الربع حلال هذا الذي ويعد مكذبا لله ولرسول وهذا هو المستحيل هذا الذي قال أ ن أ ع ل م ان الله حرم الربا و م ما قال هذا في مثل قال أ ع ل م إ ن الربا حرام ولكني س أ ف ع ل هل هذا قال إ ن الربا حلال هل هذا يعني يسوع بينه ب ي ن من يقول إ ن الربا حلال يعني لا يستويان ي ل ب ت فالذي يظهر من حلب هذا القائل في هذا المثال ا ل أ و ل أ ن ه يعني في ظاهر هذا المثال هو أ ق ر ب ما يكون من المصر وما نستطيع أ ن نحكم عليه هكذا بظاهر هذه ا ل ع ب ا ر ة انه قد أ ب ى واستكبر عن قبول حكم الله فلو كان أ ب و إ س ح ا ق مثلا قال في ع ب ا ر ة هذا القائل في هذا المثال انه ابى س ت ك ر عن قبول حكم ان يقبل حكم الله لكانت, لكانت اولى ب ت أ و ي ل ه ل أ ن ه هو ا ل آ ن بارك الله فيكم يعني ذكر أ م ر ا ويعلم أ ن الكثير من المسلمين قد يقعون فيه إ م ا بجهل و إ م ا ب غ ل ب ة الشهوه فهذا الذي قال هذه ا ل ع ب ا ر ة ا ل ف ج ة أ ن ا أ ع ل م إ ن الرضا حرام ولكني س أ ك ل ه هو يعني وقع بلا شك في تامر عظيم هذه العباره ولكن ي ع ن ي إن محصنا احوال أ ص ح ا ب الكبائر الذين يصرون عليها ويطلبونها بجهدهم ويسعون بكل ا ل أ س ب ا ب لطلب هذه الكبائر إ ذ ا خاطبت احد هؤلاء في ي خلال يعني عنفوان ي ع ن شهوته لطلب هذه ا ل ك ب ي ر ة فقلت له أ ط ل ب هذه ا ل م ع ص ي ة ولا مثلا يعني لا يعني تضع أ م و ا ل ك هذا البنك ولا <تصفيق> تذهب إ ل ى أ م ا ك ن الزنا وصب القمور وهو قد يكون مثلاً في مثلا حال من أ ح و ا ل عن ا ل ن ش و ة و ا ل ش ه و ة كما يقال وقد ياس من نفسه ك م او يقال أ ياس من, من ان ينصلح حاله وفي الوقت نفسه ما أ ح س ن ت مثلا للأسف هذا نصح المصر فلا يقول لك يا أ خ ي و أ ن ت شريكي دعني فيما انا فيه انا أ ض ع اموالي في البنوك ما لك انت, أنت ل ا ل بال... بال... هذا من الربا وانا اعلم ان الله حرم الرب ولكن م ا لك دخل <تصفيق> انا مصور و على وضع اموالي في البنك و هذا بلا شك ل <تصفيق> <تصفيق> عليه العبار لا لا استحلة هذا انه ايه لا لا اه ما ان طبعا نحكم نستطيع رضي بضع الربع المزمع عليه وفي الوقت نفسه نجزم ي أن ب أ ن ه قد استكبر و أ ب ى حكم الله إ ل ا أ ن يصرح ب ع ب ا ر ة ص ر ي ح ة لا لبث فيها ب أ ن يقول نعم إن الربع حرام أو ان ل ر حرام ب أو إ الربا ل ه ح م ا ل ر أعلم الله يقينا إن حرام م ل القرآن ولكني لا أقبل ر ب في ك ح الله هذه ا ل ع ب ا ر ة ا ل و ح ي د ة ا ل ظ ا ه ر ة التي بها يحكم على قائل、هذه. هذا بانه قد استكبر عن قبول حكم الله يقول ورية أقبل حكم الله. عبارة وضحة لكن يقول لا أنا لكن إن أنا ولكنني سأكله. عبارة نعم الله عبارة حكم وضحة سأكله محتملة في قلبي قد استكبر. ولكن نحن ما عندنا الحق أ ن نحكم عليه بكفر ا ل إ ب ا ء ا ل ا س ت ج ب ا ر بظاهر هذه ا ل ع ب ا ر ة فقط هذا هو بحق ل د ي ك ما م تكفي هذه ا ل ع ب ا ر ة في حد ذاتها أ ن يحكم على قائلها بكفر ا ل إ ب ا ء ولا بالاستحلال ه ذ الاعتقادي ما ه ع ل ق ة بهذه ا ل ب ا ما ر ة يعني ل ل س ح ل ل ل ا ا ا ع ت علاقه ة ب ذ ا المثال برضاه إسحاق قلت أبو、إفحاق. ولكن هذا المثال ليس ر ب ا و يحتمل كفر ا ل إ ب ا ء والاستكبار و... لذلك يعني ما قاله في التراجع ا ل أ خ ي ر هذا المدعى أو يعني به؟ أنه قد يكون والاستكبار ما مثل الحكم الإباء على قيله به بكفر قد أدعى في لكن ليس هذا مستحيل ولكن أ ب ا اسحاق ماذا ص ن ع و أ ص ر أ ن يلبس على السائل ب أ ن من قال هذا مستحيل وبلا شك هذا التلبيس وفي الوقت نفسه اصر أ ن يسميه مصرا ن قاله فيما قاله في هذا الطراز ا ل أ خ ي ر يعني ي انا إ خ و ا ن أ ن ارسل قد أ الي بحثا ك م يعني في في ك من ع د ة أ و ر ا ق في بيان حكم أ ه ل العلم على المصر فلو كان مثلا قرا أ ك ل السلف الذي قرانا أ مع بعضه ا ل آ ن في تعريف المصر في بيان حكم المصر ثم قال حكم يعني أ ت ر ا ج ع و أ ت و ب إ ل ى الله عز وجل من أ ن ي قد حكمت على المصر على ا ل م ع ص ي ة الذي عرفه السلف بكذا وكذا ل أ ن ه مستحيل لكافر ولكن في الوقت نفسه المثال الذي أ ن ا ضربته مثلا أ ن ا ما قصدت به المصر الذي عرفه السلف و أ ن ا ما أ ك ف ر المصر على ا ل م ع ص ي ة الذي لم يكفره السلف ها؟ ولكن هذا المثال أ ن ا قصدت به الذي الإباء كفر كفر الإباء والاستجبار ولكني ا ا س ت أ ي ض ا أ خ ط أ في ضرب المثال ل أ ن المثال الذي أ ن ا ضربته في المرة الأولى في شروط العمل الصالح هو ليس صريحا أ و ظاهرا في كفر ا ل إ ب ا ء ولكنه يحتمل ولكن والاستكبار يقول ولكني المثال الصريح في كفر الإباء والاستجبار أن يقول القائل أنا أعلم أن الله حرم الربع ولكني لا أقبل حكم الله كفر أن أنا أن حرم حكم في هذا هو الذي به يصح تراجع أ ب ي ا ل ح ا ق لدى كل عندي شبه ما عندي شبهه وواضح لديك عدم الفهم انك ما ف ه م ر نعم. كلامي ولكني مضطر إ ل ى ا ل ا ع ا د ة أ ح ي ا ن ا حتى يظهر الامر أ م ر ل س ق ب الشباب ل نفعل هذا وكما أن معه جزاك مطبعا الحكم عليه قائل هذه ا ل ع ب ا ر ة الذي قال م ث ل ا أ ن أ ع ل م حكم الله في الربا بانه حرام ولكني لا أ ق ب ل حكم الله هذا طبعا بلا شك هذا شك هذا يعد ن ي ي هذا ع من كفر ا ل إ ب ا ء و ا ل ا س ت ك ب ر على ا ل إ ط ل ا ق و أ م ا إ س ق ا ط هذا الحكم عليه على معين يحتاج إ ل ى ت و ف ر شروطه وانتفاء معين وهذا أ ي ض ا ا ل خ ط أ الثاني الذي فيه أبو إسحاق فيه وقع أبو م ن ه جزم هكذا بغض ت العبارات التي ك ث ي ر ذكرها مثلا قائل بعض ب هذه العبارات بغض النظر حتى لو اعتبرنا أ ن ا ل أ م ث ل ة التي ضربها هي تمثل الكفر ا ل أ ك ب ر كما ا ل د ع ولكنه العلم أ و لا يعني لا يضع الكلام مواضعه قال لهم هكذا إ ذ ا سمعتم من يقول مثل هذه العبارات فلا يخالجكم شك شك في, في أ ن ه كافر لا شك في كفره وما بين ّ لهم انه ينبغي عليكم حتى لو سلمنا له ب أ ن قائل هذه ا ل ع ب ا ر ة كافر أ ن ه مثلا يوضح له منهج السلف ولكن عليكم أ ن لا تسقط هذا الحكم بالتكفير على قائل هذه ا ل ع ب ا ر ة ا ل م ك ث ر ة حتى, حتى ترجعوا إ ل ى اولي ا ل أ م ر من العلماء ومن ا ل أ م ر ا ء حتى يقيموا على هذا القائل الحجه ة ت ن ت ف ي ن ب ا ل ش ر و ط أو ت ن ت ف ث ي ر في المواليات التي يجب ان يكون هناك تاثير في المواليات التي يجب ان يكون هناك تاثير في المواليات التي يجب ا ل ي ك و ه ن ا ل ت ا ث ر ا س خ و ن ف ي ا ل ع ل م ب أ ن ه قد قد ا ن ت ف ت عنه ا ل م و ا ن ع وقد ت ا ل ت ف ي ه ا ل ش ر و ن ه ا ت ع ر ض ي ا م ا ي ت ع ر ض ل يجب ن ي ك و ه ذ ا ا ل ت أ ث ي ر ل ا م ن ق ر ي ب و ل ا من ب ع ي د و ل ك ن ه في أ غ ل ب دروسه ي ع ن ي ي د ن د حول تكفير بعض ا ل غ ص ا ء ك م ا ه ولا يتعرض لمساله تكفير المعين ولا ل ضوابط التكفير ولا أ ي ض ا ل م س أ ل ة الغلو في التكفير ما ما لا ع ل ا ق ة البته بهذه المساله وما سلك مسلك أ ه ل الحديث في بيان هذه المساله ف إ ن ابا إ س ح ا ق الحوين لو كان من أ ه ل الحديث اعتقادا كما يدعي لنقل كلام أ ه ل العلم ا ل ذ ي نحن نقلنا لكم بعضه في ي عده ن ي دروس س ا ب ق ة في بيان حكم من يعني يقول بعض أ ق و ا ل ا ل م ك ف ر ة مثلا وفي بيان كلام السلف في أن م ث ل اننا في أ لا نكفر أ ح د من أ ه ل القبله بذنب ما لم يستحله ويبين معنى بالصورة لكم أن هو الذي يقول إن المعاصي أو إن الكبائر حلال الله أو إن الكبير أو التي بيانها الذي المعاصي الكبير المعاصي الكبائر معنى لأن إن إن نحرمها إن لكم المستحل الاستحلال حلال الله حلال م ا يحرمها الله و أ ن ت م لو استمعتم إ ل ى ما قاله ا ئ م ة ا ل س ن ة المعاصرين مثل ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ا ن ي مثل الشيخ ا ن بازر حم الله مثل ا ل ع ل ا م ة المواطن مثل مثلا الشيخ ا طلع الشيخ مثلا في شرح ا ل ع ق ي د ة الطحويه او في مثلا شرح كتاب التوحيد أ و مشاكل ذلك من كتب السلف ومثل ما قاله علامه عبيد الجاذبيه في شرح, شرح السنه ة ب ر د ا في تاصيل هذه المسائل التي تعرض لها أ ب و إ س ح ا ق نتبين لكم بجلاء الفروق ا ل ج ا ل ي ة بين بين ت أ ص ي ل ا ت الحويني ا ل ن ا ب ع ة من ت أ ص ي ل ا ت القطبيين و ت أ ص ي ل ا ت ا ل ق ط وبين ت أ ص ي ل ا ت أ ه ل الحديث و ا ل أ ث ر التي بنيت على أ ص و ل السلف الصالح ولو كان الحويني اراد الترازق كما بينا لنقل شيئا من كلام السالفه ا ل ص ا ل ح ومن كلام العلماء المعاصرين عن ا ل ع ب ا ر ة ا ل ص ر ي ح ة التي ف ت ر ه ا في ف ت و ه ا ل أ و ل ى في أ ن المصر على ا ل م ع ص ي ة كافر و أ ن ه م س ت ح ي ل هل وفعل شيئا من ذلك في هذا التراجع الاخير لا شيء من ذلك بل هو أتى بالكلام التراجع الأول الفتوى الأولى ولكنه كما صنع من شيء في في عليه هذا المثال هذا الذي هو نفسه هو أو أتى زاد ما من وقع فيها انه مستكبر عنياء حكم الله عز و ج حتى يظهر لكم أ ك ث ر هذا الذي قلته الان آ ن نرحل حازم القفل في、البصل. لانه نقل عن ن ج د ة ا بن عامر الحروري <تصفيق> <تصفيق> انه هو من من الخوارج الذين تفرعوا من فرق الخوارج أ ن ن ج د ة قال من قال من كذب او, نعم قال من كذب أو عمل ذنبا أو صغيرا ف أ ص ر عليه فهو كافر مشرك فلم نجد ابن عامر الحرور الخارجي من الخارج يعني الخارج الأول ها اقرأوا العبارة التي قالها أبو الحق في الفتوى أبو الأولى في ماذا قال في فتوى شهوه العمل الصالح اما الرجل الموصول على ا ل م ع ص ي ة وهو يعلم أ ن ه ا معصيه هذا مستحيل وهذا كفره ظاهر كان يقول اقرأ كرر الأمر ع ب ا ر ة ن ج د ة ا بن عامر الخارجي من كذب او عمل ذنبا صغيرا من كذب من كذب فاطر عليه فهو كافر مشرك هل يظهر لقم كبير فارق بين عباره الحويني وبين ع ب ا ر ة م ن ن ج د ة ا بن عامر منف الحروري الخارجي هل هو تراجع عن هذه العباره في هذا التراجع ا ل أ و ل او الاخير هل تراجع اقراه أقرأ الأول في ذ اقراه التراجع الثاني ا ل ل هل قال أ ن ا أ ت ر ا ج ع عن تكفير ا ل م ص ر على ا ل م ع ص ي ة أ و أنا ما اعني بكلام ي ا ل م ص ر على ا ل م ع ص ي ة الذي لم يكفره السلف وما كان ينبغي لي أ ن أ س و ي بين ا ل م ص ر على ا ل م ع ص ي ة وبين ا ل م س ت ج ب ر او ل ل ل م س ت المستحل ص ر على أن أنه م どうしたらいいのか。Oh, no, وهناك فتوى للعلم ة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى سئلت فيها على نحو أو يعني عن نحو الصوره التي ذكرها ابو إ س ح ا ق في ب ذ ا الطراز الاخير م د ا ل م د ع ن ي حيث في هذا المثال ا ل أ خ ي ر الذي نعم ا ل ذ يحتمل ي انه قد كفر كف ا ل ب ا ء و ا ل ا <تصفيق> ب ا فسؤل <تصفيق> العلامه عبد الرزاق ا ل نحو تقييم هذه الصوره ة بالضبط التي ل ت ت نعم ح في ظ ا ه ر ي ا كفر لما <تصفيق> و ل ي ا ل ك ر ي ا ر فقال اعلمت عبد الرزقع فيك وسوف إ ن شاء الله ننقل إ لكم ي في الدرس القادم يعني فقال أ ن ان أعلم الربا حرام ولكني س أ ك ل الربا إلى آ خ ر ما قاله أ ب و اسحاق فقال من يقول هذا يسال او يعني يستفهم منه هل هو مضطر إ ل ى الوقوع في مثل هذا ف إ ن كان مضطرا يعني يقول ولكني أعلم سأسعله أنا إن الله الربا حرم فالشيخ عبد ا ل ر ز ق ق ا ل يسأل هل هو مضطر ف قد يقول هذه ا ل ع ب ا ر ة المضطر يعني ويقول أن أ ع ل م إ ن الربا حرام و إ ن الله حرم الربا ولكني س أ ف ع ل هذا الربا لاني مضطر ل ل أ ك ل هذا الربا ف ا ل ع ل ا م ة عبد الرزاق اعتبر ان ا ل ع ب ا ر ة المطلقه التي, التي اطلقها ا هذا, هذا الآكل ل ل ر ب تحتمل أ ن ه قال هذا على سبيل ا ل ا ض ت ر ا ر أ ن ه قال إ ن ي س أ ك ل الرب لاني مضطر ا ل أ ك ل الاب ورغم أ ن ي أ ع ل م أ ن ا ل ل ه حرمه في الاب وفي ل ن ق في القران ع ب و إ ن ك ا ن نعم ق ا ل ه م س ت ت ه ر ا ي ع ن ي او مستخفا بحكم الله فهذا على خطر عظيم ويخشى عليه أ ن يقع في الكفر يخشى لكن ما جزم بمثل ما قاله أ اسحاق في هذا الكلام أ ن ا قال انا لا ل م ن اعلم الشيخ ا ا ق ت ي ليس من العالمين وقال أ ن ا لا أ ع ل م ان احد ا من العالمين يقول بعدم تكثير من ف... نحن قال هذا لا لا قال لان الله ا ل مستعان قد طال من المقام في بيان هذه ا ل ن ق ط ة الاولى ب ش د ة الالتباس فيها ونرجو أ ن يكون اتضح ا ل أ م ر لديكم ما عندكم كما الأمر يعني قلناه ا ل أ م ر جليا ل أ ن أ ب ا إ س ح ا ق أولا ما تراجع و أ ن ه ما قال لقول السلف في حكم المصر هو المصر المصر على ا ل م ع ط ي ة يعد استحلاله ا س ت ح ل ا ل ه عمليه ل أ ن ه ما زال يقيم عليه على ا ل م ع ط ي ة ولا يتركه وقد ا س ت ح ل ه عمليا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل م ها ي ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ه ا ا س ت ح ل ا ل عمليا لهذه المعصيه انه, إيه؟ أنه إيه؟ قد ع م ل ه ا و أ ص ر عليه على ع ل ه ا ولكن أ ي ض ا إ ل ا يلزم يعني يعني كل طبعا كل من, من وقع في ك ب ي ر ة أ و في م ع ص ي ة فقد, فقد استحلاه عمليا سواء اصر ف ه ذ ام ن ا لا أ و مرتكبا لكبيره الا, إلا وقد استحل م ع ص ي ت هذه واستحل ا ل ك ب ي ر ة بجوارحه بعمله. ما ما ب ع م ل ه ولكنه ما استحلاها بقلبه、آه. و يعني ي سوف أ ض ي ظ ر ل ن في ا ل ن ق ا ا ط ل ت ا ل ي ة ا ل تاكيد ي سوف إن ش ء الله نناقشها في المجلس القادم <تأكيد> منه حق في ت أ منهج ر ي س ح ا ق في ت ن أنثلة إن نعم من ومن ض ر وظاهرة ب الله تعالى واضحة شاء خطبه ك ل ل ا ا م ه ص ر ي ح لأنه قد ك ر ب المصر ع بعض ل ل ا ر ي المعاطي الذين عليهم ن على السلف ما حكم ك ف ب و و في منهجي ا ل ع م ل الوعظي يكفل ر ا م ص ر على المصير ع ة الذي نحن ع ن الآن ا الذي ه هو يقيم على ا ل م ع ص ي ة ويطلبها بجهده و ي أ ب ى أ ن يتركها هو قد كفره دروسه بهؤلاء الواضحة وضرب قد بالفعل في بالعبارة الصريحة الواضحة في بعض دروسه وضرب أمثلة المصرين بعض أمثلة وحكم عليهم الكفر <تصفيق> وسوف ي ع نبين ي ان شاء ن الله عز وجل عز <تصفيق> هذا بمزيد من التفصيل في الدرس القادم مع بيان ب ق ي ة النقاط التي, <تصفيق> التي نحن ذكرناها في ب د ا ي ة هذا الدرس <تصفيق> وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم الله على آله محمد سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د ان لا إ ل ه الا ن ت أ س ت غ ف ر ك